وهنا مسألة مهمة جدا هل الواجب بالنسبه للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي بين المؤلف ذلك في قوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء أنتم عندكم وليس واجبون والظاهر من الأولى النصر الظاهر أن الأولى بالنصر ويجوز الراف لاحظ أنه يجوز الوجهان فإن اردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضى منصوب خبر ليس يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي وإن كنت تريد ان تخبر عن عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا فالوجهان جائزان يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل فالمقضي يحتاج إلى تفصيل أولا اي يكون المقضي حكما شرعيا فهذا يجب الرضاء به إذا كان المقضي حكما شرعيا وجب الرضاء به ولا والسخط به او منه منافل للاسلام فيجب علينا مثلا ان نرضى بفرض الله للصلاه والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك يجب علينا لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه وإن كان المقضي أمرا كونيا فإن الأمر الكوني فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس وهذا أرضى به امر فطري ومنه ما لا يلائم النفوس والناس فيه على اربع مرات انتبه المقضي اذا كان امرا كونيا فهو قسمان الاول ما يلائم النفوس فالرضا به امر فطري والثاني ما لا يلائم النفوس فالناس فيه على اربع مراتب مثال ذلك اذا قضى الله للانسان بولد ورزق واسع ودار مهياه ومركوب فخر وعلم وايمان ها. يا ظالم المسول هذا يا ظالم لانه يلائم نفسه فلا بد ان يرواجه اقتراب بذلك امر فطري لا يحتاج ان نقول يجب ان ترضى به لانه يبقى سير اما اذا كان المقضي لا يلائم النفوس فان الناس فيه على اربع مراتب مثاله مرض انسان قضى الله عليه بمرض المرض لا يلائم ولا, ولا لا يلائم غير الملاء ينقسم الناس ينقسم الناس الى اربع مراتب المرتبه الاولى مرتبه السخط والثاني مرتبه الصبر والثالثه مرتبه الرضا والرابعه مرتبه الشكر اربع مراتب اربع مراتب مرتبه السخط ان يسخط هذا الذي قضاه الله يسخط وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا مثال القول أن يقول يا وإله واثبوا وما اشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن تسخط وأما الفعل المنكر فمثل لثم الخدود، شق الجيوب ندح الشعور نعم القفص حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك هذا تسقط فعلي ولا قولي تسقط فعلي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهل الأولان فعلان والثالث قول طيب المرتبة الثانية مرتبة صبر يتالم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر لا يشق ثوبا ولا يطم ولا يقول منكرا وهذه المرتبه واجبة يعني يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب المرتبة الثالثة ها؟ الرضا ها؟ ها؟ ها. الثالثة الرضا أن يرضى بقضاء الله والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل لا يتألم نفسيا هو يكره هذا الشيء لا شك لأنه لا يلائم النفوس لكنه لا إيش؟ يتألم. لا يتألم نفسه يقول هذا قرأ الله ولله وأنا ملك من جملة من في الله عز وجل له أن يفعل في ما شاء مطمئ هذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين منهم من قال إنها واجبة ومنهم قال إنها مستحبة والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبه لأنها صعبة على كثير من النفوس علامة الرضا أنك لو سالته فقلت هل أنت تأثرت بهذا الذي قضى الله عليك فقال لا لاني أعلم أن الله لم يقدر لي شيئا لك أنا خيرا لي أنا مؤمن والله لا يقضي لعبده مؤمن قضاء إلا كان خيرا له المرتبة الرابعة مرتبة الشكر وهذه مرتبة أعلى من الأولى أعلى من التي قبلها لأنها رضا وزيادة فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة قلنا يشكر الله على المصيبة لأنه جعل أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها أكثر من مصيبتها فيشكر الله على هذا لأن لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأدع فمن هذه الناحية يشكر الله وقد قال أهل العلم بعض منهم إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها من الرضا فهذا فهذا حكم الرضا بالمقضي طيب وقال المؤلف ولكن بالقضى يعني ولكن يجب أن يرضى في القضى قضى من قضى الله عز وجل هو وفعله يجب أن يرضى به طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في المعاصر أواقعة هي بقضاء الله أو لا ها؟ نقول بلى في واقع بقضاء الله كيف ترضون بقضاء الله نعم نكون نرضى بقضاء الله وان كرهنا المقضي هذه المعصيه لا نرضى ونكرهها ونؤدب عليها ولكن نؤمن بان نرضى بكون الله قضاء ولا نعترض على الله عز وجل بقضائها لا نعترض على الله فاذا راينا العصاه مثلا والفساق واهل واهل المدن يجب علينا ان نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله لكن لا لا يجوز ان نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم فنسخط فعلهم ونرضى فعل من فعل الله الذي هو قضاء وبهذا التفصيل تزول عنك إشكالات كثيرة طيب إذا قال قائل في الخلق شر في الخلق شر مثل إبليس إبليس أصل الشر فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس ها في إيجاد. في إيجاد خلق إبليس ها؟ يجب بدون تفصيل بدون تفصيل لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس كذا لا نرضى بذلك لأن إبليس يأمر بالشر والفحش والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إذن نرضى بأن الله خلقه ونقول لا شك ان الله خلقه لحكمه ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخر نعم ولكن بالقضاء قال لأنه من فعله لأنه أي القضاء لأنه أي القضاء من فعله من فعل من من فعل الله ولهذا قال من فعله تعالى وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال اي تباعد وفعل ما يفرض عليه وهذا التعليم لذكر المؤلف ينطبق على المعاصي ينطبق تماما على المعاصي فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من هذه الناحيه وواقعه من فعل الشخص العاصي من هذه الناحية لا نرضاه ولهذا قال لأنه أي القلم من فعله وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال طيب فإذا قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشرق ليس إليك نقول الفرق بينهما ظاهر لان قوله من شر ما خلق اضاف الشر الى من الى مخلوق اما الى الله فلا يضاف الشر اما الى الله فلا يضاف الشر كيف يتصور هذا يتصور لا شك ان الله هو الذي قدر الشر لكن قدر الشر في مفعولاته اما تقديره لهذا الشر فهو خير حكمة حكمة عظيمه يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهه لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل الفاعل هو الله عز وجل هو المقدر هذا لا شك نحبه على كل حال وفعله ايضا خير على كل حال ومفعوله فيه خير وفيه شر نعم والله أعلم لا خمس لا خمس ما في الشكل وقفنا على ويفسق المدن بالكبيرة ولكن الآن سمعنا الآن الباب الثالث بس في الأحكام ما المرات في الأحكام عبد الله يعني الأحكام الحرعية والقوية والحكمية هل هو السموم او كافر او ما اشبه ذلك والجزائي كل هذا الباب هذا عام في احكام متعدده يقول المؤلف انه يجب على العباد ان يعبدوا الله ما هو الدليل الله تعالى وقوله عبد الله نعم أستاذ المؤلف للعباده شرطين او ذكر لها وصفين نعم لا <تصفيق> <آه>. مش بعت تكون <تصفيق> اوانيا تكون تمام تكثر اويام تبعته لانه ده كلام المؤلف ما ذكرته صحيح لكن بس المؤلف تلقاءه وبالرغم طيب الطاعه يمكن ان يختلف فيها الشرطين الاخلاص والمتابعه لان لانه لا يمكن ان يستقر عليه انه اطاع الله إلا بإخلاص ومتابعه طيب تفضل يقول مؤلف ان كل شيء قدره الله وقضاه فلا بد ان يقع حتما ما هو الدليل إنما امر بان يرى شيئا يقول له كن فيكون فاخبر انه لا بد ان يكون طيب هل الواجب على الانسان الايمان بالقضاء او بالمقضي ما الفرق بين القضاء والمقضي والمقضي هو نعم هو الذي مفعول الله طيب القضاء فعل الله والمقضي مفعول طيب الواجب <تصفيق> الايمان اسم الهند الطاهر نعم في تفصيل في تفصيل في تفصيل طيب الإمام واجب الإمام بالمقضي في تفصيل لا يفهم الحالة أن واجب تعالى فرضواجب الرضابه واجب تمام إذا المقضي شرعا يجب الرضابه طيب وأن يكون الأمر كونه فلا يفهم الحالة أنكم من الناس هذا وأن يكون غير من الناس ومرأة الناس في الارض السخط هذا محرم والصبر هذا واجب والرضاء ثلاثين العلماء ومن يقول أنه واجب من المسحب وواجب من المسحب والشكر وهو على المواعات طيب فهمتم الآن صار المقضي إن كان حكما شرعيا وجب الرضا به فيجب علي ان ارضى بوجوب الصلاه وأرضى بتحريم الزنا وجوبا اذا كان كونيا فاما ان يكون ملائما للنفس او مؤلما للنفس ملائم او مؤلم ان كان ملائما فالرضا به طبيعي معهد فطري وان كان مؤلما فالناس فيه على اربعه مراتب على اربع مراتب ساخط وصابر وراض وشاف تمام طيب بقي علينا ايضا بقي علينا الثاني واذا كان المقضي يكن المقضي شرعيا فهو باعتبار فعل العبد مرضي به ان كان طاعه ومسقوط ان كان معصيا فهذا ايضا يضاف الى المقضي كونا يعني ما قضاه الله كونا من الامور الشرعيه مو باعتبار فعله وتشريعه باعتبار وقوعه من العبد ها ايش شو هنا فان نقول اذا كان ايش طاعه فهو مرضي اذا كان معصيه فهو مسخوط يجب السخط به ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصي فإذا قال هذا قضاء الله وقدره قلنا نعم نرضى بقضاء الله وقدره نرضى أن الله قدره عليك هذا باعتبار فعل الله لكن باعتبار فعلك لا نرضى به إينا. فصار الآن المقضي إن كان شرعيا باعتبار فعل الله عز وجل ها؟ فالرضى به واجب مثال الرضا بوجوب الصلاه وبتحريم الزنا مثلا وإذا كان كونيا يعني قضاه الله كونا فاما ان يكون ملائما للنفس او مؤلما لها إن كان ملائما للنفس مثل الصحه والرزق والولد والزوجة وما اشبه ذلك فهذا الرضا به امر فطري ما يحتاج الواجب واجبه ولا واجب, أو غير واجب اذا كان مؤلما فالناس فيه على اربعه مراتب والواجب فيها الصبر الواجب فيه من هذه المراتب هو الصبر وإذا كان امرا شرعيا يعني بمعنى امر شرعيا باعتبار وقوعه من العبد نعم ففي التفصيل قلت ولنا ان نقول نجعل الامر الشرعي ينظر فيه من وجهين الوجه الأول باعتباره واقعا من الله والثاني باعتباره واقعا من العبد علشان نخلي الكون الحال الشرعي لوحده فنقول الرضا بالأمر الشرعي من حيث وقوع من الله واجب بتفصيل ولا بلا تفصيل بلا تفصيل من حيث وقوع من العبد إن كان طاعة وجب رغبه وإن كان معصيه وجب سخطه وجب سخطه وبهذا إذن نقسم هذا إلى قسمين نقسم إلى قسمين واضح طيب والله العالم الى قسمين باعتباره واقع من الله فهذا يجب رغبه واقع من العبد ان كان طاعه هو ضد وإن وان كان معصيه وجب سخطه هنا ايه, نعم. إيه حكم شرعي حكم بان الحكم الله بينا حرام نعم حد لا والسلام على سيدنا نعم الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أسر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه كوب ويقبل المولى بمحض الفضل من غير أبد كافر من ما لم يتوب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصدفه اسمنا رحمها رحمه الله قال الملك عن موله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصريحة هذا من الهكام وهو عمه مهم لأن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة المذنب إذا اذنب كبيرة فهو عندنا معشر اهل السنة أنه يكون فاسقا مؤمنا فاسقا مؤمنا كيف يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه مؤمنا بإيمانه هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدد هل عادل ان نعامل كل انسان بما يستحق فهذا الرجل مؤمن لكن فعل كبيره ولم يتب منها نقول انت باقنا على ايمانك لكنك فاسق بكبرتك او نقول انه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بما معه من اصل الايمان ناقص الايمان بما فلمه من معصيته هذا مذهب السنه والجماعه وهو المذب الحق كما سنذكر إن شاء الله وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر بل هو كافر فإذا زنى فقد كفر وإذا سرق فقد كفر وإذا قتل نفسا بل حق فقد كفر وإذا عقى والديه فقد كفر وإذا قطع عرحامه فقد كفر وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الايمان طيب واذا كان كافرا خارجا عن الايمان فما حكمه في الاخره انه يخلد في النار انه يخلد في النار ووافقتهم المعتزله على التخليد في النار لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا يعني وافقتهم في حكم الاخره وخالفتهم في حكم الدنيا فقالوا أي المعتزله ان فاعل الكبيره مخلد في النار لكنه في الدنيا في منزله بين منزلتين لا نسلب عنه الايمان ولا نصفه في الكفر يعني لا نصف لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر لا نصفه لا في الايمان ولا في الكفر فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان بل نقول في منزلة بين منزلتين في منزلة بين منزلتين إذن توافق الخوارج والمعتزله في شيء وتخالفوا في شيء توافقوا في أحكام الآخر فجعلوا فاعلة كبيرة خالدا في النار واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمت الخوارج بأنه كافر وحكمت المعتزلة بأنه ليس مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين. على رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبير فلنا قصر لانه مرتب مباح الدم وعلى راي المعتزلة لا ما نقصر لانه ليس بكافر ولا نكرمه اكرام المؤمن لانه ليس بمؤمن عرفتم فيه مبتدعه ثالثه المرجئه المرجئه يقولون ان فاعل الكبير مؤمن كامل الايمان ولا يستحق العقاب مع مؤمن كامل الايمان لوزنب وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب كل شيء هل أنت مؤمن بالله؟ قال نعم أنت مؤمن كامل جمع إيمان. إيمانك كإيمان جبريل ومحمد حوز بالله هذا معقول أقول لكنه عندهم هذا ما ذهبوا ما الذي يصلح لكثير من ابناء هذا الزمان مثلا المرجئه ولا مثل الخوارج نعم اللي يناسبهم مثل المرجئه لكن الذي يتناسب معهم للتاديب والله بس مشكل الخوارج مذهبهم مشكل كل من فعل كبيرة ما نصلي عليه ولن ونقتله هذا صار هذا في شد على كل حال أن يناسب الزمان ما جاءت به السنة أن نعامله بما يستحق نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته هذا الحق ولهذا قال مالك رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كلا إلى اصغر الصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان إلى اخره قال ويفسق المؤمن بالكبيرة ما هو الفسق في اللغة الفسق في اللغه الخروج ومنه فسقت الثمرة عن قشرها اي برزت وخرجت منه وفي الاصطلاح فعل الكبيره او الاصرار على الصغيره هذا الفسق فعل الكبيره او الاصرار على الصغيره كما قال عليه يفسق المذنب بالكبيره كذا اذا اصر بالصغيرة يعني على الصغيرة فالفسق شرعا ما. لا نعم شرعا نعم فيها الكبيرة او الاصرار على الصغيرة طيب اذا زنى المرض صار فاسع اذا اصر على شرب الدخان صار فاسع إذا شرب الخمر مره واحدة فقط هذا لأنه كبير طيب ما هي الكبيرة الكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة قل لا ضد الصغيرة لكن ما هو الميزان؟ قال بعض العلماء ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة وما لم ينص عليه فهو صغيرة فمثلا اجتنبوا السبع المنطقات هذا يكون كبيرا الا أنبئكم باكبر الكبائر يكون كبيرا المهم ما نص الشارع على انه فهو كبير وما لا فلا وقال بعض العلماء ما توعد عليه بلاء او غضب فهو كبير وقال اخرون ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره فهو كبير واختلفوا اختلافا كبيرا وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ان الكبير ما رتبت عليه عقوبه خاصه يعني ما جعل عليه عقوبه خاصه فهو كبير وما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبه خاصه فهو صغير ومع ذلك يقول ان الكبائر تتفاوت بعضها اشد من بعض بعضها أشد من بعض وقوله اقرب الى الصواب طيب من فعل الكبيره ولم يتم منها صار فاسق من اصر على الصغيره والاصرار ليس به اقلاع صار فاسقا ثم قال نعم وقوله يفسق المذنب خلافا لمن؟ لا للمرجع خلافا للمرجع لأن مرجع يقول إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا على الصغيرة بل هو مؤمن كامل الإيمان قال ابن قيم مبينا مذهبهم والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الاسنان طيب ثم قال لا يخرج المرء من الايمان بموجب بموجبات الذنب والحصيان موجبات مفسدات لا يخرج المرء من الايمان بفعل الموبقات وهذا رد على من وغير والمعتزله والمتزلة. لأن الخوارج والمعتزله يقولون انه يخرج من الايمان لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الايمان دخل في الكفر ما في واضحه والمعتزله قالوا إذا خرج من الايمان فهو في منزلة بين منزلتين كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر سار في منزلة بين منزلتين ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة كذا لكن الخوارج أقرب الصواب منه في أنه ليس هناك واسطة قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا ظلام وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ولم يأت المنزل فالمنزل هذه بدعه بدعة مردوده على صاحبه طيب إذا ان نهم أن قوله لا يأخذ المرء من الايمان هذا رد لقول من الخوارج والمعتزلة طيب وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه كوبا واجب عليه أي على المرء المذنب أن يتوبى بالألف والألف هنا يقولون إنها للإطلاق أي لإطلاق الروي والروي آخر البيت وكان لولا ذلك لقال أن يتوب أن يتوب لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون طيب أن يتوب من كل ما جر عليه أي على الفاعل هوبا أي إثما يعني يجب على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به إثم إن كان ترك واجب فبفعله ان كان فعل محرم فايش فبتركه لان ترك الواجب يجر عليك الاسم وفعل المحرم يجر عليك الاثم ايضا من كل ما جر عليه التوبه طيب واجب عليه أن يتوب فورا فورا لان الاصل في الواجبات الفوريه ولأن الإنسان الانسان لا يعمل أن يموت فقد يتيه الموت بغتر قبل ان يتوب ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة لقوله تعالى وليست توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولم يرد عنا شروط أو ذكر شروط التوبة تحضرها قلها لا والترثيب الترثيب الإقلاع الإخلاص تعدها عليها خذها من أن تنتهي نعم الإخلاص الإخلاص الإقلاع والإقلاع والندم ما ربت محمد ف... الإخلاص الندم الإقلاع العجل. العجل على أن يعود نعم كذلك تكون في وقت قبولها في وقت حسن. قبولها تمام هذه خمسة شهور وقد كانها قريبا مفصله فلا بد من التبناء التوبه لا بد من التوبه من من, من كل ذنب قال ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتوب من كفره بضده قوله يقبل المولى بمحض الفضل يقبل ايش يقبل التوبة من الانسان بمحض الفضل اي بالفضل الخالص المحض لماذا لان الله عز وجل هو الذي من عليه اولا بالتوبه فان توفيق الله للعبد فان توفيق الله العبد للتوبه توبه قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب يعني ثم وفقهم للتوبه ليتوب فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب ثم يمن عليك مرة أخرى بإيش؟ بقبول التوبة ولو شاء أن لا يقبل لم يقبل ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبه عبده فرحا اشد من فرح الانسان الذي اضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجده فان فرحه لا يوصف ومع ذلك انما يفرح بتوبه العبد المؤمن اشد من فرح هذا الرجل براحلته قال من غير عبد كافر منفصل ما لم يتوب كفره بضده الحقيقه ان هذا الاستثناء فيه شيء من النظر لان قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتوب ينطبق على الفاسق ايضا فان الفاسق لا يقبل الله منه نعم حتى يتوب والا سيبقى على على وصف الفسق لا الا اذا كان المؤلف يريد يقبل المولى اي يقبل العبادات من غير الكافر فهذا له وجه لكنه لا يريد هذا الشيء قال ما لم يتب من كفره بضده ما ضده الاسلام كافر مسلم كذا طيب اذا تاب من كفره بضد الكفر فانه تقبل منه التوبه وان تاب من كفره بضد كفر اخر فانه لا يقبل منه إن تاب من كفره بضد كفر اخر فانه لا يقبل يعني مثل لو تاب من نوع من نوع من الكفر وبقى على النوع الاخر فانه لا يقبل بل لا بد ان يكفر بالجميل فلو كان الرجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول نعم وتاب منه لكنه مشرك يعبد عبد الصين. ماذا تقول هل يقبل منه لا لا يقبل منه. حتى يكفر يؤمن بكل ما كبر به طيب ولو تاب المؤمن او المسلم لو تاب المسلم من من دم وهو منصر على اخر نعم تقبل توبته مما تاب منه وقيل لا تقبل يعني ذهب بعض العلماء الى ان الى ان اضاف الى الشروط الخمسه شرطا سادسا وهو ان يقلع عن جميع الذنوب ما هو عن الذنب الخاص عن كل الذنوب وبناء على هذا القول لو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنها لا تقبل توبته مثاله رجل تاب من ذنب لكنه يشرب الخمر فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الذنب لأنه لو كان صادقا ما عصى الله لو كان صادقا في التوبة ورزيع الله ما عصى الله بدا بالآخر ولو تاب من الرباء لكنه يغش الناس لا تقبل على هذا الرأي ولكن صحيح أنها تقبل ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مكلن عن جميع الذنوب وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع صار على غيره إذا فالمدح بالتوبة لا يكون إلا إلا لمن اقلع عن جميع الذنوب وأما التقييد فيصح ولو من ذنب فيصح من ذنب ولو مع الصار على آخر فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر يصح ان نصفه بالتائب على سبيل الاطلاق لا لكن نقول تائب من, من الزنا مقيدا فلا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب انما يمدح بقدر ما حصل منه من ثوب فقط نعم نعم نقول هذا يعني مؤمن كامل الايمان هذا المراد وانما قيدناه بداله للادله الاخرى الداله على انه لا يخرج من الايمان خالف مع نعم معنى النقص الخوارج يقولون هو في الدنيا كافر ومعتزل في النهور يمنزل بين النهور مع أن ما هذا هو من النهار لماذا خالفوه مع أن النصر هو نفسه. النصر لأن الكل أخذ بنصوص الوعيد الخوارج أخذ بنصوص الوعيد وكذلكم معتزل لكن في الدنيا قالوا ما يمكن أننا نبيح تملة الفاسل ما يمكن أن نبيح تملة ولا يمكن أن نجع الصرف عليه فلهذا و... امتنعوا وامتناع المعتزلة عن تكفيره في الدنيا يشقى أن يكون مصانع أو مجارات لل... للناس لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم ب... إذا فعلوا, فعلوا كبيرا من الكبائر صح عليهم الناس كلهم هاي <تصفيق> لا أدعى عدم في الكبيرة هل انهم يوافقون السنه على ان كل وعيد وان قل فانه يجب ان يكون الذنب كبيره او يخصون بذلك الفواحش مثل السبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والاشياء ما ما كملنا الاخ ما كملنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومن يموت ولم يتب من الخطا ومن ومن ومن يموت ولم يتب من الخطا فامره مفوض لذات فاي سيعفو يعفو وإن شاء وان شاء ان تقم وان أعطى اعطى النعم وقيل في الدروز والزنادقه وسائر الطوائف المنافقه وكل داع الابتداء وقتل وقتلوا وكل وكل داع الابتداء يقتلوا كمن تفر كمن تفرب نفسه لا يقبلوا لأنه لم يجد من إيمان لأنه لم يجد من إيمانه إلا الذي أدعى من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة لَرَحِمَ رَحِيمًا لِرَحْمَوْلَهُ تعالى ومن يمت ولم يتهم من الخطأ إلى آخر نعم وواجب عليه إيه. طيب. نحن. نحن. طيب سبق ان المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين هما يا بندق نحن. إما كبيرة وإما الإسرار على صيح وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من لا رد عن المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبير ولا بالإسراء على الصريح فإن قوله لا يخرج المرء من الإيمان اراد من الرد على من يعد الله لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والرسيح بمبقات الذنب والفسق نعم خوارج ومن خوارج من؟ لا الحوارف. لا نخذ خارج من؟ الخوارج والمعتد كيف كان ردا عليهم؟ لأن لأن خوارج يقولون إن ما أخذ ما حضرتم؟ طيب ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث تراجع نعم. ويخرج من نعم, نعم يخرج من بين بين يعني يخرج من الإيمان ولكن بين بين يعني يخرج من الإيمان ولا يكون كافا بل وفي منزله. أحسن طيب وفي الآخرة يعني يعني يكون في منزل بينها مثلنا والناق نعم الخوارج, الخوارج يقولون انه كافر ومخلد في النعب. والمعتزله يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزله بين منزلتين لكن قلنا في, في الاخره ليس انه ايش أنه مخلدون أنه النار الله ما قال من المعتزله هذا نص جوابي يعني احنا مشب الاخوه قالوا اذا انت تري مخلد المعتزله من أنه مخلد هكذا اجتمع المعتزله والخوارج في في ايش اسمه في الخطاب كانوا مختلفون في طيب. صح طيب هذا يشبع أثنك الجواب الأول فيه نظر طيب يقول انا أنا دائم نقول ما تعجلون جنوب أنتم إلا زميلكم بإجابة يعني أنت بترى خطأ ما أصب إصب ليه إذا أوجه لكم سؤال إذا وجه لكم سؤال إذا قولوا هل مهم الآن اتفق المعتدل والخوارج في أحكام الآخر قولوا لا في احكام الاخره كلهم قالوا انه مخلد في النار اختلفوا في احكام الدنيا احكام الدنيا قال الخوارج انه كافر والمعتزله قالوا انه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزله بين منزلتين طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على راي الخوارج او المعتزله عند الخوارج لا يغثر ولا يكفن ولا يصلى الله عليه وين يروح المعاتل تتعذر نمجاتل وين في, في المقبرة الصحراء أحسنت طيب. أه... وعلى رأي المتادلة كذلك أه... إذا اتفق أه... هم أقام لفضل هم أتكون على المتابعة الناس أتكونوا على المتابعة كلهم أتفقون اذا كان هل, هل يغسل وكفّ وصلى عليه ولا وإلا لا يفعل به هكذا هو يتعامل لم في الكفر لكنه لكنه مع... معامل معاملة المسلمين اللي عنه مخلف... مخلّف في بالله طيب. ما حكم التوبة من البنوك واجب ما الدليل <تصفيق> اي محضر هذه ما نعرف كنا قولوا تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون عنكم ترحموا صح توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لا نفتنوا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصر طيب للتوبة شروط نعم والثاني الاقلاع بالترتيب أحسن الندم نعم, نعم. العزم العزم على ايش يعود مرة رفع. نعم الخامس ان تكون في بالركع احسن تمام طيب ما رايك في رجل تاب الى الله ثم عاد الى الذنب هل تصف توبة او لا نقول نقول حسب اذا الشرط العزم على أن يعود أو الا يعود او أن لا يعود لا اراد الشرط ان لا يعود, أو يعود. لا. على الا يعود او ان لا يعود نعم لا ما هل هذا الشرط العزم على على ان لا يعود او الشرط ان لا يعود على يعود احسن صح فإذا قلنا ان الشرط ان لا يعود ثم عاد هل تصح التوبه الاولى او <تصفيق> الاذى لو قلنا من شرط التوبه ان لا يعود الى الذنب مره اخرى ثم عاد اليه هل تقبل توبته الاولى او تقبل لا نعرف اذن قلنا من شرط قبول التوبه ان لا يعود الى الذنب المرة الثانية غلبته نفسه إيه وعاد نعم هذه التوبة الأولى قبل تنشد لا بينهم فرق نعم نقول هنا توبة لا تقبل لأنه, لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود نعم عاد فالتوبة غير غير التوبة الأولى مذبورة أما لو قلنا العزم على ألا يعود ثم غلبته نفسه فعاد فإن توبة تكون مقبوله أرى اذا فرق بين العباره لو قال واحد مثلا شروط التوبه ان لا يعود الى الذنب هنا خطا شروط التوبه العزم على ان لا يعود فان آت التوبه الاولى مقبوله طيب في بحث التوبه الحقيقه هل تصح التوبه مع من ذنب مع الاصرار على غيره يا احمد تصح مع الاصرار على لاننا لم نشترك ان لا يكون مستمع الآخر هذا من جهه, جهة اخرى عمومات الايات والقران او السنه تدل على انه اذا تاب من الدم تاب الله عليه طيب فيها خلاف المساله يرى بعض العلماء انه اذا كان الذنب الذي اصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فانها لا تقبل التوبه واذا كان من نوع الجنس يقبل لكن الصحيح انها تقبل ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين طيب انتم قلت اني وقفنا على فلابتج عن شركه وضده لكن انا ارى ان ننشق معه ها؟ طيب يقول ماله ويقدم المولى بمحض الفضل من غير عرج كافر مفصل ما لم يثب من كفره ضده يعني فانت الكافر من الكفر بضده وهو الاسلام فيرتجع عن شركه وصده فانه حينئذ يقبل الله منه وذكرنا ان في كلام المؤلف شيئا من النظر لان كل من تاب تاب الله عليه من اي ذنب كان فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من العلاج ان كافر فيه نظر لانه قال ما لم يتوب وكلامنا في إيش؟ في التوبة فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا أما إذا, إذا مات على المعصية وهو, وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ان شاء عقبه طيب يقول وما, ومن, يتب. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يعفو وان شاء انتقم وإن يشاء أعطى واذل النعم فيرتجع منه <تصفيق> عندكم فهمتني؟ يا <تصفيق> فيرتجع منه من في <الشركة> <تصفيق> يرجع عن الشرك التوحيد والصد الذي هو بالإقبال على الله نعم قال ومن يمت ولم يتب من الخطا مراده هنا ولم يتب من الخطا اي من غير الشرك يعني الا الشرك فان الشرك لا اخره الله فامره مفوض للعطاء وهو الله عز وجل فان يشاء يعفو وان شاء انتقم وان يشاء اعطى وادل النعم فوق الذنب ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرف فإن قال لو مات على الكفر دون الشرف مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا هذا كف فمات على هذا هل يكون داخل تحت المشيئة لا. لا لان المراد بالشرف ما كان مخرجا عن الاسلام كل شيء يخرج عن الاسلام فان الانسان اذا مات عليه لا يغفر وما دون ذلك فان الله يغفره ان شاء ثم قال المعلم وقيل في الدروس والزنادقه وسائر الطوائف المنافقه وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لانه لم يبدو من ايمانه الا الذي اذاع من لسانه كملحد وساحر وساحره وهم على نيابه في الاخره اوتوا عند الله في اتفق العلماء على ان كل من تاب من كفر فانه يقبل منه ويرتفع عنه, عنه القتل لعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم وهذه الآية نزلت في التائبين فكل ذنب يتوب الإنسان منه فان الله تعالى يتوب عليه واختلف العلماء في هذا المسائل الذي ذكر المؤلم الدروس والزنادقه إلى اخره الدروس فرقة أصدها التشيع لآل البيت ثم غلث غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إله وعليه بالله وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله ومذاهبهم معروفة يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا لماذا؟ قالوا لعظم ذنبه فهم من, ع... من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبه كذلك الزنديق والزنديق هو المارق عن الدين كله وقيل الزنديق هو المنافق ولعل الزنديق اشد من المنافق لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر انه مسلم كما هو الشان في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسائر الطوائف المنافقه الدروس الزنادقة المنافقون وكل داع للابتداع كل انسان يدعو للبدعه والمراد البدعه المكفره يقتل هذا مقول القول قال يقتل يعني ولو تاب فانها لا تقبل توبته كمن تكرر نفسه لا يقبل تكرر نفسه يعني تكرس ردته يرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب ويرتد ثم يتوب وهكذا هذا لا تقبل توبته لقوله تعالى ان الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ان الذين امنوا ثم كفروا ما. ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا له ام سبيلا فقال لم يكن الله ليغفر الله وهذا يقتضي أنها أنه أنه أنه لا تقبل ثوبتهم قال كما انتكرى نقص لأنه لم يبدو من إيمانه لأنه الضمير يعود على هؤلاء في الجنس لم يبدو من ايمانه الا الذي اذاع من لسانه اذاع يعني اظهر من لسانه المنافق مثلا اذا قلنا انه يجب قتله فقال انا مسلم اقول لا اله الا الله وأنه رسول الله واصلي معكم وازكي نقول ولو كنت كذلك قال انا تائب نقول ولو ثبت نقتلك لان قولك الان انك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالاول لانك تنافقنا فلن يبدو من ايمانك الا ما اذاعه لسانك وما ادعته اليوم كالذي ادعته في الامس انت تنافقنا فلنقبل منك ولكن الصحيح ان المنافق تقبل توبتك قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأصلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ولا هذه صريحة في أنها تقبل ثوبة المنافق ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله واخلصوا دينهم لله حتى نعرف اصلاحه هذا واحد الثاني العله في عدم قبول توبه الاخرين يقولون من تكرر نكته فإننا لا نقبل توبته ايضا للآية التي ذكرناها ولاننا لو قبلنا اسلامه اليوم سوف يرتد غدا لان هذا يؤمن ويقفر ويؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ما نتقنس فنقتل ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فكانت نهايتهم ايش ازدياد الكفر لم تكن نهايتهم التوبة وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحه باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل الدروز والزنادقة قالوا انها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل والصحيح أن كل كافر بأي نوع من نوع الكفر تقبل ثوبته فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون ومع هذا لما قال حين ادركه الغرب امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا المسلمين ماذا قيل له قال انا آن وقد عصيت قبل ولن يقل له ان كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة بل آل قال انا وقد عصيت لانه هذا وقت التوبه الان فاذا تاب الإنسان من اي ذنب إن كان وعلمنا صدق توبته فاننا لا نقتله بل نحكم بالاسلام نعم الداعي للبدعه لو راى ولي الامر ان يقتله لانه ساء بالفساد في الارض فله ان يقتله من باب التعذيب حتى لو تاب فله ان يقتله من باب التعذيب وقولنا فلو يقتله من باب التعذير يعني وليس واجبا عليه قد يرى ولي الامر ان هذا الداعي للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون دائلا للسنة لأنه لأن الثائل من البدع حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون في ذلك مصلح للسنة وأهل السنة والخلاصة أن كل من كفر بأي, نوع بأي سبب نسأل الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا إيش؟ نقبل توبة مهما كان ذنبه نقبل توبة على كل حال وجريب تأثيره أن السحر لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى الله تعالى يخجل عليهم من سعرهم أنها تسأل مع أنها حبار وعصيد ساكتة في الأرض ما تتحرك لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك فإذا قال قائلا هل هذا يدل على أن السعر تأثيرا أو ليس تأثير. أو تاثير نقول أما في قلب الحقائق فلا له تأتي وأما في تصوير الشيء على عدة حياته فهذا له تأتي فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية والحبال لا يمكن يقلبها إلى حية لكن يمكن أن يجعل الرأيين يرونها وكأنها حيات كأنها حيات ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخله يخرفون وقد وضعوها في قنا فجاء الساحر وقال اتريدون أن أخوض في هذا الوطب ولا يتأثر ومعروف أن الوطب إذا خارف الإنسان يتأثر يفسد قالوا ما تستطيع قال استطيع فسحرهم وجعل يدور حول الاناء من خارجهم وهم يرونه وكانهم في وسط الاناء فجعلوا يتعجبون وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر فناداه قال ان الرجل يدور حول الاناء وليس في وسط الاناء نعم فارسل اليه سحره فقال له لا لا لا أبداً صحيح يقول في وسط العلم فالله أعلم هل هذا او لا لكن سننا هو على كل حال السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق لانه لا يقدر على قلب الحقائق الا الخالق عز وجل فهو القادر على قلب الحقائق قلب عصا موسى حيه تسدد السحر نوعا سحر يكفر به الساحر وسحر لا يكفر به فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين نعم فهذا كفر لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما انزل على الملكين في هاروت وماروت وما يعلم من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر واذا كان بالادويه فإنه فانه لا يكفر لكن يجب ان يقتل درعا لمفسدته والاول كذلك يجب ان يقتل لكفره ومفسدته فان, فإن تاب قتل ليش لمفسده قتل لمفسده فقوم اهلك وساحر وساحر فيه هذا التفصيل نقول اذا كفر بسحره فانها لا تقبل توبته باعتبار اننا نقوم عليه ايش الحد نقتله وان لم يكفر بسحره اقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا طيب وقال وهم على نياتهم في الاخره يعني نحن نحكم بالظاهر و اما السرائر وإلى من الى الله عز وجل جل السرائر الى الله وهم على نياتهم في الاخره قال قلت وان دلت دلائل الهدى كما جرى للعيل بوني اهتدى قلت القائل من بن رحمه الله ان دلتها لشرط واهتدى جواب الشرط يقول قلت ان دلت دلائل الهد. يعني وجد قرائن تدل على صدق توبته فانه يهتدي واذا اهتدى قبل توبته وأما قول كما جرى للعيلبون فهذا رجل كان من الزنادقه ولكن الله سبحانه وتعالى هداه وأظنه بالأصل درزي فاحتدى يقول المؤلف فمثل هذا نقبل توبته فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني يقول فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهذك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فإذا دلت القرائن على ان هذا الزنديق او هذا الملحد صار مؤمنا حقيقه نعم فاننا نقبل توبته ونرفع عنه قتل لاننا اذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهره على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا باي شيء ما عملنا بالظاهر أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته لماذا؟ لعظم ذنبه كيف يستهزئ رب العالمين؟ من استهزاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لأن عرمين حسن لماذا عرمين هاه من استهزاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل العرمين لا عرمين لا عرمين لا عرمين لا عرمين لا عرمين بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسفوا على مفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقفضهم بجميع والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى طيب ولكن من سب الله او استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة قبلنا توبته وقتلناه قبلنا توبته وقتلناه كيف ان يسب الله تقبل توبته ولا يقتل والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل نعم لا. لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا وأمر رسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له ولا نعلم هل يسقطه او لا لا نعلم هل يسقطه او لا فاذا كنا لا نعلم هل يسقطه ام لا فإن, فان الاصل ايه عدم الاسقاط وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا على قتل من سب الله او رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته ثم ان كان في حق الله ارتفع عنه القتل لانه انما اقتل لحق الله وقد عفى الله عنه وان كان في حق رسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكذبه ونصلي عليه نعم يقول فانه فكل هذا قاعده عامه فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل اي يقين الشيخ قال اذا استبان نصحه ولا يكفي مجرد التوبه لان الله قال في المنافقين الا لن يتابوا ها. واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فجعل اضافات على التوبه لازم مجرد ما يقول المنافق انه مسلم نقبل لانه كان يقول انه مسلم من قبل لكن لا بد ان يكون هناك اصلاح لا بد ان يكون اصلاح واخلاص الله شبعك واعتصام به يعني بمعنى ان تكون هناك قرائن تبين انه صادق والله اعلم طيب ممكن نقف على هذا في السفرين اي لانه ما عندي نعم على كل حال إذا علمنا فلا بأس لا بأس أن ينقض السحر لأن هذا نقض هم مطيلة بفلوس عسى بعد ما يسحركم إلى جد أنكم دريب أخشي أن علموا أنكم علمتم به سحركم بعد فك السحر عن ذاك وحطوا عليكم الله ليكيين وعيكم شرم نعم مثل ما قلت لك، حنا بلغناكم بأن السحر نوعان مكفر وغير مكفر على كذلك ذلك وجانب تدل على هذا نعم من ونصف ونصف ونصف ونصف. بلغوا, بلغوا من يستطيع اقول بلغوا من يستطيع فاذا بلغتم من يستطيع فقد ابراؤتم بنما ما مشكلة طيب وش تسوي يا المسان وش تسوي وش وش وش لا يمكن ان ارتبط قتله طيب ايش ولكن اللي يظهر لي ان القول بانه يلحق او لا لان العله واحد وينقص <تصفيق> واستبني نعم نعم <تصفيق> لا لا بس سكون نعم اي نعم من أهل الحثاي من اهل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 وينقص بالزلل الكلام على الايمان في امور اولا هل الايمان هو الاسلام او هما شيئان متباينان هذه مساله مساله مهمه نقول اذا ذكر الايمان والاسلام في سياق واحد فالإيمان غير الاسلام وإن أفرئ احدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد فهما من باب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع حطوا بالكم هذا إذن لا تقل الإيمان غير الإسلام ولا تقل الإيمان هو الإسلام إذا اطلقت أخطأت فلا بد من التفصيل التفصيل هو ما سمعت الآخر عند العمول انتبه إن ذكر في سياق واحد فالإسلام غير الإيمان وإن افرد أحدهما الآخر فالإسلام هو الإيمان والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل هنا أثى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام لأنه ما ذكر في سياق واحد فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أعمال الأعمال الظاهرة وجعل الايمان الأعمال الباطنة فقال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهمنا الآن؟ طيب وإن, وإن ذكر أحدهما منفلنا عن الآخر دخل هذا في هذا مثاله قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الاسلام دين الإسلام هنا يشمل ها. الاسلام والإيمان فاذا قال قائل من قال ان الايمان دين نقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اتدرون من السائل قالوا الله ورسوله اعلم قال فانه شرير اتاكم يعلمكم دينكم ومما علمهم الايمان اذن رضيت لكم الاسلام دينا يشمل الايمان والإسلام صح لانهما ذكر في سياق واحد ذكر في سياق واحد لانه افرد احدهما عن الاخر اذا غلطت إذا فنبهوني فاني اغلط احيانا سهوا. وأغلطوا لا وأتعمدوا الغلط احيانا امتحانا لكم انتبهوا لهذا طيب نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان ليش لأنه أفرد أفرد وحده وقال إن الدين عند الله الإسلام يدخل يدخل الإيمان لأن الايمان من الدين لا شك فأما إذا ذكر في السياق, في السياق واحد فهما كما قلت لكم يفصل الإيمان بتفسير والإسلام بتفسير فإن قال القائد قال الله تعالى قالت الأعراف آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يتقل الإيمان في قلوبهم ما الشواب عن هذه الآية نقول نعم ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الأعراف هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أو هم أم هم منافقون فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون وقال إن قولهم إن قولهم ولكن قول أسمنا يعني الاسلام الظاهر فإن المنافقين مسلمون ظاهرا ومنهم من قال بل هم نؤمنون بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما لم يتعمق في قلوبهم بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما هذه تدل على قرب الشيء فكذا لما تدل على قرب الشيء كما قال تعالى بل لما يذوق على وكون الايمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على عن النفاق عنه لان المنافقين نفى الله عنهم الايمان نهائيا فقال ومن الناس من, من يقول امنا بالله وبالهم الاخر وما هم بمؤمنين وهؤلاء لم ينفى الله الايمان عنهم بل لما يدخل الايمان في قلوبهم وهذا هو الاقرب هذا القول الثاني اقرب من الاول وان كان الاول محتملا طيب اذا هنا فرق بين الاسلام والايمان ها طيب وقال الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم هذه الايه استدل بها بعض العلماء من قال ان الايمان هو الاسلام مطلقا يعني الله قال فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليس تليل لهم انتبهوا يا جماعة أفهمت ما المساله المسألة؟ هذه الآية استدل بها من يقول إن, الإس... إن الإسلام هرمه مطلقا قال لي الله قال فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وأقول إنها دليل عليهم وليست دليلا لهم